عانه رحمه الله قوله تعالى فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا فاشارت اليه لما ذكروا ما ذكروا وعيروها بما عيروها ما كان ابوك امراسا وما كانت امك بغيه اشارت الي كلموا تعجبوا من اشارتها لصبي لا يتكلم كيف نتخاطب معه ونتكلم معه وكيف سيكلمنا لذلك اتوا بهذا الاستفهام الاستغرابي الاستفهام التعجبي الانكاري قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيه هذا لا يمكن اشيروا الى صبي علينا حتى نتخاطب معه ونتكلم معه او يكلمنا هو فهذا بعيد ولكن قد علمت ان الله سينطقه وان الله سيجعل براءتها عن طريق ولدها عيسى عليه الصلاه والسلام وفعلا براءها الله عن طريق هذا الولد البار الذي ذكر من صفاته ثمان صفات عظيمه جميله ابتدائها بتوحيد لله سبحانه وتعالى وعبوديته لله جل وعلا وختمها بتامين الله سبحانه وتعالى له في اخره في المقامات وهو قوله تعالى ويوم ويوم اموت ويوم ابعث حيا ثمان صفات لعيسى جميله اولها توحيده وعبوديته لله جل وعلا اول ما نطقنا نطق بهذا واخر هذه الثمانه التي اكرم الله بها عيسى تامين الله له في اخره في المقامات ويوم ابعث حيا اي ان الله امنني وسلام عليا في هذه المواطن التي خاف الناس فيها ان الله سبحانه وامن الروع فيها فبرئ امه بعد ان اشار اليه ان ينطق وان يتكلم ولم تتكلم هي فتقول له تكلم او خاطبهم او كلمهم او كلموه لانها نذرت صوما ان لا تكلم اليوم انسيه فلعل انها لا زالت في فتره نذرها في فترة ندرها فأشارت إليه وعلى أنها قد خرجت من فترة النذر وانتقلت إلى شيء آخر فيكون اقتصارها على الإشارة للمبالقة في ظهار الآية عن طريق هذا الولد آية العظيمة عن طريق عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه مفهوم وأنه مولود يفهم الإشارة ويقدر على العبارة أي أنه يتكلم لذلك ما يتكلم يتكلم أنه أشارت إليه لتريهم أنه يفهم حتى الإشارة ويقدر على العبارة يستطيع أن يتكلم هذه تكون ابلغ ولم تقل له كلم من قوم بل مجرد اشاره فهمها عيسى عليه الصلاه والسلام انه اراد انه يتكلم ويبرئ امه من تلك التي زنوها بها وتكلموا عليها من اجلها فاشارت اليه ولم تقل له تكلم حتى تكون الايه ابلغ وتكون اعظم هذه الايه حتى تريهم ان هذا المولود يفهم الاشارات فضلا عن الخطابات فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا وقد اختلف النحاه في كان هنا كيف نكلم من كان فمنهم من حكم عليها بالزياده وان اصل الكلام كيف نكلم من في المهدي صبيا وكان هذه زائده وحشو في الكلام وليس معنى ذلك انه ليس له معنى البتته ابدا الزائد للتوكيد المعاني فقالوا بان كان هنا زائدة ليس لها اسم وليس لها خبر كيف نكلم من في المهدي صبية هذا هو الاصل من استقر في المهدي صبية صبيا حال ومنهم من قال هي ليست بزائده بل اصليه وفيها معنى الشرط والجزاء والمعنى من يكون في المهدي صبية كيف نكلمه من يكون في المهدي صبية كيف نكلمه ففيها معنى الجزاء ومعنى الشرط والقول الاول ما هو بعيد ان ها زائده نكلم من في المهدي صبيه والقول الثاني ايضا كذلك قوي باعتبار ان اصل عدم الزياده فتكون على بابها وانها ليست زائده ومن هنا فيها معنى الشرط والجزاء فيكون تقدير الكلام من كان في المهدي صبيه كيف نكلمه الجواب مقدر كيف نكلمه دلل عليه ما تقدم فتكلم عيسى وبرئ امه فقال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعل وجعلني نبيا هذه صفتي انني عبد لله سبحانه وتعالى ولست بالاله فنطق بهذه الكلمه وكان اول ما نطق به العبوديه لله لالا يتخذ الهن من دون الله ومع ذلك اتخذه الهن من دون الله واعتقدوا فيه الألوهية هو قد نطق وهو صغير أنني لست إلها ولا ربا أنا عبد أعبد الله سبحانه وتعالى وأتأله لربي جل وعلا ولست بإله حتى أعبد فبرأ نفسه من أول ما نطق عن الألوهية ومع ذلك أوليك النوك الحمق إلا من رحم الله عبدوه من دون الله وجعلوه إلها من دون الله سبحانه وهو أول ما نطق أنما أنا إله انتبهوا أنا عبد لله سبحانه وتعالى اتاني صفات عظيمه ومنها اتاني الكتاب وجعلني نبيا الى اخر صفات الثمان التي ختمت بالامان ويوم ابعث حي قال رحمه الله قوله تعالى فاشارت مريم اليه اي الى عيسى عليه السلام ان كلموه قال ابن مسعود رضي الله عنه لما لم يكن لها حجه اشارت اليه ليكون كلامه حجه لها وفي القصه لما اشارت اليه غضب القوم وقالوا ما ما فعلت تسخرين بنا لا شك ان الناس يعتقدون هذا كيف نكلم طفل ساخرين بنا حتى يكلمنا هذا الذي في المهد صبيه وادم هو بعيد قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّا هذا الاستفهام كما تقدم استفهام إنكار تعجُّبي واستغرابي كيف نكلم هذا الذي في المهد هذا ما يتكلم وقد أنطق الله غيره ممن أنطقهم في المهد كما في حديث أبي هريرة في قصة جريج وغير جريج قصة تلك المرة التي كانت تحمل ولدها فمرة أمامها أو فمروا بامرأه يضربونها ضربا زنيتي فعلتي فقالت اللهم لا تجعل امراتي او ابني مثل هذا وقال اللهم اجعلني مثل هذه فمروا بجبار او مر جبار عليها صاحب ابها من لبهات فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا والناس حوله خلفه الناس يمشون اللهم اجعل ابني مثل هذا قال اللهم لا تجعلني مثل هذا وهو صغير يرضع في المهاد فقالت كيف هذا تراجع الكلام فقالت له قلت كذا فقلت كذا فقالت تلك المراه مظلومه يقال لها الزنيت فعلتي وما زنت ولا فعلت فهي مسكينه وانا اريد ان اكون مسكينا مثلها وذاك الرجل جبار ظالم باغي فلا احب ان اكون مثله انطقه الله بهذا الكلام فانا انه ان الله في قصه جري صحيحين وهكذا ايضا عيسى عليه الصلاه والسلام وكذلك جاءنا كليم او شاهد يوسف كان ممن نطق في المهد كما في الحاكم ولكنه لا يثبت ان شاهد يوسف ممن نطق في المهد جاء في الحاكم وما في الصحيحين اصح ثلاثه اول من نطقوا في المهد وذكر منهم عيسى عليه الصلاه والسلام وهلام جرين وسميت الكمره وأما ما جاء في الحاكم النساء صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا أربعه عيسى وشاهد يوسف وصاحب جريج وابن ماشطط فرعون هذا يحتاج لأن ينظر فما بالصحيح صحيح وهكذا أيضا في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه في قصة ذلك الغلام الذي قال لأمه يا أمه أم صبري تقل لا أو قال له صبري في قصة ذلك الجبار الذي كان يضع الناس وقد خد الأخذيذ ويضعه في الأخديد بعد أن أضرم النار فيها وأرادت تلك أن تتقاعص فقال لها ابنه يا أم صبري دخلي في هذه الأخديد المشتعل نارا ولا عليك فدخلت وقحمت نفسها وهي من أجل ولدها تقاعصت عن الدخول فيها فقال لها يا أم صبري وصبرت وضعت نفسها في النار فهو نهي جمله ممن نطق في المهد على ما ذكر في الاحاديث حديث الحاكم اشتمل على اربعه عيسى وشاهد يوسف وصاحب جريج وابن ماجه تفرعوا وحديث صهيب اشتمل على واحد وحديث بهرير اشتمل على ثلاثه وهو مكرر فيه معيسى غلام جريج هذا ثابت الصحيحين وهاكن يظن ابن تلك المره وذكر ايضا يحيى عليه السلام انه تكلم في المهد وكذلك ذكر ابراهيم عليه السلام انه تكلم في المهد فعندنا ما في الصحيحين هو المعتمد الان ثلاثه اول من نطقوا في المهد ثلاثه واكل احد الصهيب ايضا كذلك في حكايه الرابع في القصه ذلك الغلام الذي قال لامه وهي كانت ترضعه يا ام اصبري فانك على الحق وصبرت وضعت نفسها في النار وكان صغيرا ليتكلم في ذلك الوقت لا ترك الثدي يكلمها يا امه صبري فانك على الحق طيفني يثبت امه فما احسن الحق اذا كان عليه الشخص فلا يباني انه يوضع في النار ما يباني انه يعذب ويوضع في النار فهذه امراه ضعيفه ونظائرها كثير في قصه ذلك الغلام مع الراهب نظائرها كثير صبروا على النار افتحهم النار ووضعهم في النار وما بالوا بها وآمنوا برب غلاء وكفروا بهذا الجبار فالإيمان إذا خالطه شاشه القلوب صعب أن ينفذ إليه أحد صعب جدا نسأل الله أن يثبتنا ولسؤداني حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصري فما يبالي الشخص كما يقول هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وقد هددوه بالقتل وقال للسومالي حين وقتنا ومسليما الناس يموتوا العياد من لا في مظاهرات تموت في فجور ليس الله العافيه او حروب باقي كما تعلمون الايام هذه في حروب كل واحد يقتل الاخر عليش مسلم مع مسلم كل واحد شاهر سيفه سلاحه امام الاخر يموتون على الباطل وهذه المراه ماتت عن الحق يا ام اصبري فانك على الحق ماتت عن الحق الصحابه ماتوا على الحق وهكذا الاخيار ماتوا على الحق من انبياء بني اسرائيل قتلهم ظلما وعدوانا وبغي ماتوا على الحق وما بالنا ونحن الحمد لله في خير لا ذن لنا في عافيه من هذا الذي قد نال كثيرا ممن تقدم يعني الغتل ظلما وبغيا وعدوانا نحن لا ذلنا في عافيه من هذا وله الحمد نبتلى بشيء على قدر ايماننا قال رحمهم ما وقيل هو المهد بعينه طيب قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اي من هو في المهد وهو حجرها ماهر المهد على باب وقيل هو المهد بعينه اي الذي فيه الولد يوضع يستعمل له المهد ولا زال هذا عندنا يستعملون هذا المهد له وكان بمعنى هو وقال ابو عبيده من كان بمعنى هو من هو في المهد الصبية ما نعلم هذا أن كانت آتي معنى هو انظر لنا السمين هل نغل هذا عن الأئمة أنّة كانت آتي بمعنى هو تنتقل إلى الضمير إلى الإسمية من كان من هو في المهد صبية هذا غريب من كان بمعنى من هو في المهد صبية غريب انظر إذا قال بي أحد الله إما جميل نستفيده وقال أبو عبيدة كان صلة هذا مشهور في كتب النحو أن كان زائد صلة وتوكيد كان صلة أي كيف نكلم صبيا في المهد وقد يجيء كان حشوا في الكلام لا معنى له كقوله وتزاد كثيرا يعني او لا هذا بالنسبه لحد الخبر بعد ان ولو الشرطيتين لكن زيادته مع بعد اما اما كذا واما كذا فتزاد بسيه تحذف تحذف ويبقى الخبر ويبقى الخبر اما الزياده هذا شيء ثاني لكن الكلام هنا الذي ذكر على الزياده وانا ذهب ذهني للحذف ذهب الذهن الى الحذف لا كلام على الزياده فالزياده مذكوره في كتب النحو زياده كان ام من ذكر هذا غريب القول يقول ما ذكره من كان بمعنى هو فمن وجدني احد من الائمه يفيدنا ان كان تخرج عن بابها وتكون بمعنى هو كما تكون كما يكون الحال في الا تخرج عن بابها الى الاسميه تكون بمعنى غير هذا يندر ان شاء الله لو كان فيه ما الهه الا الله ان الله اي غير الله فالا هنا اسم عند جماعه من النحاه ونقلت حركته الى لفظ الجلاله لو كان فيه ما الهه الا الله فلتخرج عن الاسميه عن الحرفيه الى الاسميه وهل كان كذلك الله اعلم والحاصل كانت تزاد بين شيئين متلازمين هذا الذي مر معنا في كتب النحو انها تزاد بين شيئين متلازمين زيد كان قائم زيد كان قائم فكان زائده هنا بين شيئين متلازمين المبتدى والخبر هذا موطن زيادتها تكون بين شيئين متلازمين كالمبتدى والخبر وأيضاً ما كان أصله من مبتدى والخبر قال رحمه الله أما هذا الموضع فهو غير مشهور وقد يجي كان حشر في الكلام لا معنى له كقول هل كنت إلا بشر الرسولة أي هل أنا هذا أيضاً فيه نظر أن تكون زائدة بل على بابها هل كنت إلا بشراً رسولاً كان مع اسمها وبشراً خبرها مع صفته وليست زائدة في هذا الموضع الذي نظر به وضربه مثالاً ما هو صحيح هذا الموضع ولو جاء بموضع آخر غير هذا يكون أوضح أما هذا الموضع فليست بزائدة فيه وقد أخذت الاسم والخبر وقال ولا يحتاجنا مثل هذا هل أنا قال أي هل أنا قال السدي فلما سمع عيسى كلامهم ترك الرضاع وأقبل عليهم وقيل لما أشارت لي ترك الثدي واتكى على يساره وأقبل عليهم وجعل يشير بيمينه الله أعلم في الصفات التي ذكرتنا الله أعلم شاهد أنه كلمهم لما أذن الله بالكلام تكلم عيسى هل كان ملتقما للثدي أم لا يحتاج ان ينظف والذي يظهر انه غير منتظم الثدي لانه كان في المهد وهي بعيده وقد اشارت اليه بعيده منه اذا كان المهد المقصود المهد بعينه فلم تكن ترضعه في تلك الحاله اشارت اليه كلموا هذا الذي في المهد كلموه هذا ظاهر القران الم لم يكن ملتقيا الثدي على ظاهر الايه وما اظنها ترضعهم امامهم الا اذا كانوا احام لها او محارم لها فهذا شيء اخر اذا كانوا محارم لها فهذا شيء اخر فهي امراه بعيده عن هذا ان ترضع وتكشف يعني شيء من الثدي امامهم فلن يظهر ان اشارتني ولما يكن يرتضع قال رحمه الله وقيل لما اشارت اليه تركت ثديا واتك على يسار واقبل عليه مجعل شير بيمينه قال اني عبد الله وقال وهب اتاه زكريا عند مناظرتها مناظره اليهود وقال لعيسى انطق بحجتك ان كنت امرت بها فقال عند ذلك عيسى عليه السلام وهو ابن 40 يوما وقال مقاتل وهو ابن يوم ولد اني عبد الله انظرنا ما نطق به من الخير أغضى على نفسه بالعبوديه لله عز وجل اول ما تكلم لان لا يتخذ الهن هذه حكمه جميله في الذكر ملتمس انه ذكر العبوديه اولا حتى لا يعتقد فيه الالهيه ويعتقد يعتقد فيه ما لا يجوز ان يعتقد لان عاده الناس ان مثل هذا الصبي يتكلم يعتقدون باعتقادات فاسده تبركون به واعاذوا بالله يصنعون العاجيب فيه فهو قال أنا عبد الله أنت به لأن لا يتخذ إلها آتاني الكتاب وجعلني نبي قيل معنا سيؤتيني الكتاب ويجعلني نبي لأنه لم يؤتيني الكتاب وهو صغير وقيل هذا إخبار عما كتب له في اللوح المحفوظ كما قيل للنبي متى كنت نبي قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد يقول ابن عبد الرحمن في السلسلة سلسلة صحيحة هذا الحديث وقال الأكثرون أوتي الإنجيل وهو صغير طفل وكان يعقن عقل الرجال وعن الحسن أنه قال أُلْهِمَ التَّوْرَاهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِلَاهُنَا سُبْحَانَهُ اللَّهِ وَحَمْدَكُ لَا إِلَاهُ